إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمتت وإذا السماء فردت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل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 وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ يُنطَلَقُونَ إِلَى مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ يُنطَلَقُونَ لا ظل ذي ثلاث شعر لا ظليل ولا يغني من اللهر إنها تغني بشرر كالقف كأنه جمالة صف ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون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 المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجز المحسنين ويل يومئذ للمكذبين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 بعده يؤمنون